أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين ونحيي اخواننا الكرام واخواتنا الفضليات في البرامج الثلاثه والغرفة معهد طالب الجنال أو معهد اقرأ وارتقي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وخص بالتحية شيخنا الفاضل أبي حسين العباسي و. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا برؤيته في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله صوت الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر, والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام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 الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما في إدبار الليل واقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغ العباده الا له ان شاء الله يا جماعه يعني ويقع في الفجر صلاه فاضله معظمه يحصل ان يقسم الله بها خلاص وليالي العشر وليالي العشر الا وهي كما قلنا اللي هي ممكن تبقى العشر اواخر من رمضان او العشر ذي الحجه او العشر ذي الحج طيب ولهذا اقسم بعده بالليالي العشر وطبعا اذا اقسم الله سبحانه وتعالى بشيء دل ذلك على عظمه على عظم هذا الشيء فانها ليال مشتمله على ايام فاضله ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها لذلك المؤمن ينتهز الفرص الوقت ده العشر أواخر من ذي الحجة سمعا وطاعة يا رب وسمعا وطاعه يا نبي, الاسلام يا نبي صلى الله عليه وسلم وهكذا العشر أواخر من رمضان سمعا وطاعه يا رب الواحد يتفرغ ذي وهكذا فالإنسان ينتهز الفرص ليرتقي مع الله سبحانه وتعالى وفي طبعا كما تعلمون أن في العاشر الأواخر من رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر إليها 83 سنة و عباده عبادة هذه الليلة خير من عبادة 83 سنة وشوية سبحان الله وفي نهارها صيام آف رمضان الذي هو ركن من, ركن من أركان الإسلام أو عشر ذي الحجة وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة في ليالي سبحان الله في ليال العشر من رمضان تجد فيها نية القدر وطبعا الله سبحانه وتعالى اخفاها عنا لنجتهد اجتهد لماذا لنشتهد في العبادة لنشتهد في العباده خلاص طيب أيضا في العشر الأواخر من ذي الحجة ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفره يحزن لها الشيطان فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده من تنزل الملائكة والرحمة لعباده سبحانه وتعالى ويقع فيها كثير من أفعاد الحج والعمره وهذه أشياء معظمه مستحقة لان يقسم الله سبحانه وتعالى بها والفجر وليال عشر عشان كده الانسان منا يجتهد في صلاه الفجر فكل واحد يعني يحاول يعمل منبه منبه دائما اما بالكمبيوتر بالموبايل بالمنبه العادل قديم حد يصحيك وهكذا اهم حاجه لا تدع هذه الفرصه تفوتك صلاه الفجر وطبعا يا جماعه ان الانسان لما بيصلي صلاه الفجر بيستطيع ان يجابه اي ابتلاء بمعنى جرب واحد مثلا كده لو ما صلوش الفجر اي ابتلاء يخليه هز لا يسكن بخلاف من صلى الفجر في جماعة سبحان الله تجد السكينة طوال اليوم حاجة عجيبة يعني واحد بيحكي لي يقول انا كنت ما بصليش الفجر بصلي الصبح يعني. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كرمني يعني قعد مكث حوالي شهر كامل يصلي الفجر في جماعة بيقول ما من شيء يحدث في العمل إلا الله سبحانه وتعالى يعني ينزل عليه السكينة والطمأنينة والراحة يعني خاصة يحصل مثلا خلاف مع حد لو مغيش يصلي الفجر طبوس تلاقيه ياخد الموضوع بحسية وبتنشنة وبعصبية بخلاف في اليوم اللي كان بيصدر في الفجر بياخد الموضوع في منتهى السلاسة ومنتهى الهدوء ومنتهى يعني كما تعلمون منتهى الثبات خلاص فده بالأولى جماعة اللي ما بيصدرش الفجر ابتق الله سبحانه وتعالى وله ضيع هذه الفصة عليك أبدا اللي بيصدر الفجر يا جماعة كأنه بالظبط أخد يعني سبحان الله أخد مهدئ سبحان الله بخلاف من لم يصلي الفجر اللي عايز يكون يومه سبحان الله هادئ ويوم جميل ويعدي بما فيه من اتلاعات ومشاكل في العمل أو مع الأولاد يصلي الفجر سبحان الله يعني يجعل الله سبحانه وتعالى فيه طمأنينة وراحة وسكينة سبحان الله طيب يعني بعض الناس بالمناسبة إذا حدث له ابتلاء ما بيمشيش إلا بالترمضون أو ما شابه ذلك عايز ينسى الدنيا عايز ينسى المشاكل الدنيويه وطبعا الموضوع التداوي بهذه الأشياء المهدئات ولا حول ولا قوة إلا بالله يكثر في الأوساط لا نقول الأوساط الشعبية أو ما شابه ذلك ولكن تكثر في الأوساط التي فيها جهل بالدين يعني ممكن هذه الأشياء منتشرة في الحياه الشعبية يقول لك يا عم انت عايز نسى الهموم خد لك ترمضون أو خد لك تمول أو ما شابه ذلك انسى سبحان الله ولكن هذا المسكين هو يأخذ مسكنات لكن احنا عايزين علاج فعال ليس اليوم ولكن إلى أن نموت فيصلي الفجر في جماعة وإن شاء الله أحسن من مئة مهدي إن شاء الله طيب والشافعي والوتر وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر وقيل أوسط أيام التشريق ويقال الشفع صلاة الغداء وخلق الله أو قيل برضه خلق الله الشفع الذكر والأنثى اللي هو الزوج الشفع ده الزوج يمكن أن يطلق يعني فيها كذا تفسير للآية الذكر والأنثى الأنثى أو يوم النحر لكونه العاشر طيب وأما الوتر اللي هو الفردي اللي هو يوم معرفة لكونه التاسع أو ليلة الاضحى أو آخر أيام التشريق أو الله سبحانه وتعالى وتر واحد أو أن الوتر صلاة المغرب سبحان الله هذه كلها تفسير لكلمة الوتر حتى استدل إن كثير إن كثير رحمه الله استدل بالحديث ان لله أو لله تسعة وتسعون اسمه مئة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجلة وهو وتر يحب الوتر أي لا يحفظها عن ظهر قلب وهذا يعني لا يحفظها عن ظهر قلب لا وهذا يستلزم تكرارها وهو المقصود يبقى فاهم الأسماء الله الحسنى معناها إيه وقيل حفظها الخضوع لمعانيها والعمل بما تقتضيه يبقى مستشعر يعني إيه اسم الله البصير يستشعر اسم الله العليم وأخذين بالكم فمعنى لما يستشعر هذه الأسماء بالطبع ده هينعكس هينعكس على السلوك بعد كده فسيعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه الله سبحانه وتعالى مطلع عليه فيستحي ان يعصي الله سبحانه وتعالى العمل باسماء الله سبحانه وتعالى لما تستشعر اسم الله العليم واسم الله البصير فيدقق في كل عمل يعمله قبل ما يفعل المعصيه يستشهد يا الله يا اخي ده ربنا سبحانه أن تعرفت أن الله سبحانه وتعالى سميع أن الله سبحانه وتعالى بصير سبحان الله طيب وتر أي واحد لا شريك له يحب الوتر أكثر قبولا لما كان وطر ولذلك جعله في كثير من العبادات لذا لذلك لذلك جعله في كثير من العبادات والمخلوقات المخلوقات قص صلوات الخمس والطواف سبعا والسماوات وغير ذلك وندب التثليث في كثير من الأعمال كالوضوء والغز والليل إذا يسر والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرقاء ظلامه على العباد سبحان الله والليل اذا يسر فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمه منه تعالى وحكمه طبعا موضوع الليل اذا يسر انقلبت الايه عند المسلمين ان الليل ده للخروج وفسح وسهر حتى الفجر طبعا هذا من الفهم المنكوس المعكوس طبعا من السنة أن الواحد ينام بعد العشاء إلا إذا كان هناك ضرورة كدرس علم أو مجرسة الأهل وما شابه ذلك طيب نلاحظ يا جماعة في أوروبا لما بيجي بينام بينام في وقت مقارب لوقت بعد العشاء ويستيقظ في وقت مقارب لوقت الفجر شايفين اسال اي حد راح اوروبا يقول لك الناس دي بتنام او اوروبا امريكا الناس دي بتنام في وقت مقارب لبعد العشاء وتجد ان الناس بتبدا تنزل شغلها قبل الفجر او في وقت مقارب للفجر سبحان الله لذلك أن العدو اجتهد وحث سعيا حثيثا ان يخلي الناس يضيع عليهم صلاة الفجر يقع يجعل الشغل الساعة سبعة وتمانية صباحا وتسعة صباحا سبحان الله ويخلي الناس بدل ما تنام بعد العشاء لا يخليهم يناموا الساعة 12 وواحدة واثنين صباحا سبحان الله بحيث ضيع عليه صلاة الفجر طيب هل في ذلك قسم لذي حجر أي هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر حجر معناها عقل نعم بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولذي حجر أي لذي عقل ولب ودين طب لماذا سمي العقل حجرا الإجابة لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من السوق بعيجاد بجداره الشامي ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف وقال الله تعالى سبت الفرقان ويقولون حجرا محجورا خلاص فكل هذه الأشياء أقسم الله سبحانه وتعالى ودل ذلك على عظمها طيب وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون الوجه الكريم إبقى المستفاد الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه الأشياء إيه الواجب علينا؟ صلاة الفجر وطق الله سبحانه وتعالى ولا يفوتنا صلاة الفجر وليال عشر إما عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان والشفع والوتر قلنا الشفع قيل أنه يوم النحر وقيل أوصب أيام التشريق والوتر قلنا أنه يوم عرفة والإنسان يحاول ينتهز هذه الفرص ليتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لعله لا يدري متى سيموت طيب ألم تر كيف فعل ربك بعاد انظر الى هؤلاء الذين ماتوا وعصوا الله سبحانه وتعالى وكفروا به فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وهؤلاء عاد من الاولى وهم اولاد عاد بن إرم ابن عاص ابن سام ابن نوح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 فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقيه سبحان الله فجمعه الصوت ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى بقلبك وبصيرتك كيف فعل الله سبحانه وتعالى كيف فعل الله سبحانه وتعالى اللهم اللهم مستعان بهذه الامم الطاغية وهي إرم القبيل المعروفة في اليمن ارم رمذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر الكثير قال لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالاعمده وقد كانوا أشد الناس في زمانهم في زمانهم خلقة واقواهم بطشا لأن طبعا أنا بركز عن كلمة في زمانهم دي لأن كان في واحد طلع وقال إن قوم عاد هم بنات الأهرامات خلاص فكان بيستدل ويقول التي لم يخلق مثلها في البلاد خلاص طبعا عادتنا خش خشيت معاه في جدال كان على احد المنتدات فالخلاصة يعني هو بسدل ان قوم عاد بوضع الاهرامات طبعا بنقول ايه في زمانهم التي لم يخلق مثلها في البلاد فيعتقد ان هما ان هما الفراعنه يعني اللي هم عاد اللي هم شيدوا قوم عادهم اللي شيادوا الأهرامات على عمون فاللي عايز يرجع لتفسير أي تفسير أو عايز يقول بأي تفسير علمي لابد أنه يكون مخضرا في تفسير كتاب الله بما كان عليه الصلاة والصالح يرجع لتفسير السعدي ابن كثير الطبري يشوف الايات يشوف الآيات العلماء القدامى قالوا فيها إيه وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة واقواهم بطشة التي لم يخلق مثلها في البلاد يظن الظالم أنه هو على مستوى البلاد كلهم على مستوى العالم من أول خليقة إلى يوم القيامة طبعا الكلام ده محتاج له علماء يرد عليه فقال لك التي لم يخلق مثلها في أي في زمانهم طيب أي التي لم يخلق مثلها أي مثل عاد في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة في زمنهم كانوا في قوة وشده وتشييد وبناء وإلى اخره كما قال تعالى واذكروا إذ لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ثم قال الله سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخره بالواد طبعا الانسان لما يشوف المنظر في البتراء الموجوده في الاردن يعجب سبحان الله ما هذا التشييد وهذا البناء عجيب قوي سبحان الله الذين جابوا الصخرة بالواد أي واد القرى نحتوا بقواتهم الصخور فاتخذوها مساكن نحتوا بقواتهم الصخور فاتخذوها مساكن وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي واد القرى نعتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن ابحث كده على الانترنت مساكن ثمود مساكن ثمود عطره العجب العجاب يقطعون الصخرة بالوادي وكما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين طبعا بص تلاقي البتراء وما ادرك ما البتراء سبحان الله ونحت في الصخر حاجة في منتح العجب وطبعا كان النحات له وضع وشأن في هذا المجتمع وفرعون ذي الأوتاد, وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها يعني زي الخيمة كان فرعون يوتد ايديهم وارجلهم في اوتاد من حديد يعلقهم بها كما قال ابن كثير ما صفه فرعون او ما صفه ما مضى الذين طغوا في البلاد هذا الوصف عائد الى سمود وعاد وفرعون ومن تبعهم خلاص هذا الوصف عائد الى سمود وعائد وعائد على فرعون وعاد ومن تبعهم طيب فضل يا ما شاء الله طيب فضل طيب الشيخ الشام معانا إن شاء الله طيب طيب اللقاء ديك إن شاء الله شيخ الشام تفضل ومرحبا بيك إن شاء الله وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد أي العمل بالكفر وشعبه من أجناس المعاصي نسأل الله سبحانه وتعالى العف والعفي وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله فصب عليهم ربك صوت عذاب فلما بلغوا من العطوب ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوباً وصوت عذاب أي رجساً من السماء إن ربك ذا المنصاب أي لمن عصاه يمهله قليلاً ثم يأخذه ثم ياخذه اخذ عزيز المقتدر فالله سبحانه وتعالى يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والاخره وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ولاعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اكرم واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ولاعمه أن يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى أيحسبون ان ما نردهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون خلاص فالله سبحانه وتعالى يخبر تعالى عن طبيعه الإنسان من حيث هو وانه جاهل ظالم فالله سبحانه وتعالى يخبر عن طبيعه الإنسان الله سبحانه وتعالى يخبر عن طبيعه الانسان من حيث هو انه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب يظن الحاله التي تقع فيه تستمر ولا تزول بعض الانسان الناس يظن أنه يفضل مفروض يفضل في نعيم على ابل الدهر سبحان الله ويظن ان اكرام الله في الدنيا وانعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه سبحان الله يظن هذا الظن طيب وأما إذا مبتلاه وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه فقدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل منه فيقول ربي أهانا أي أن هذا إهان من الله له فرد الله سبحانه وتعالى تعالى عليه هذا الحسبان بقوله كلا أي ليست كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي فالله سبحانه وتعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب وضيق أيضا على من يحب ومن لا يحب فالغنى والفقر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والسعى والضيق أيضا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة ولهذا نامهم الله سبحانه وتعالى على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا فكافي اليتيم أي القائم بأمره ومصالحه والحافظ لأمواله واليتيم كما تعلمون من مات أبوه ولم يبلغ وأشار أي لبيان شدة قرب لكافي اليتيم منه بالسبابه اي المسبحه وفي نسخة بالسباح فرجا أي فرق قليلا لبيان التفاوت بين الأنبياء وغيرهم فاليتيم سبحان الله يحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه فانتم لا تكرمونه بل تهينونه وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير وقال تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحث بعضكم يحض معناه يحث ولا تحضون أي لا يحث بعضكم بعضا في ذلك طيب إيه سبب لأجل الشح الد... على الدنيا ومحبتها الشديدة في القلوب المحبة الشديدة المتمكنة في القلوب ولهذا قال وتأكلون التراث أكلا لما أي الميراث أي المال المخلف أكلا لما من أي جهة كان من حلال من حرام أو من شبهه أو من غير شبهه أما حاجة يريد تحصيل المال وفقط أكلا لما أي ذريعا لا تبقون على شيء منه وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى وكما قال تعالى كلا بل تحبون العاجله وتغارون الايه الاخره وقال تعالى كلا اذا دكت الارض دكا, دكا كلا اذا دكت الارض دكدا اي ليس كل ما احببتم من الاموال وتنافستم فيه وتنافستم فيه من النذات بباقي لكم سبحان الله إذا دك الارض ذكاً ذكاً بل امامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الارض والجبال وما عليها حتى يجعلها الله سبحانه وتعالى قاع صفصفا لا عوج فيه ولا أمت فيوم القيامه الارض تمهد وتسوى وكذلك الجبال وقام الخلائق من قبورهم وجاء ربك والملك صفا صفا اي يجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام وتجيء الملائكه الكرام اهل السماوات كلهم صفا صفا اي صفا بعد صف كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار وجاء يومئذ بجهنم سبحان الله تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يعني أربعة تلاف وتسعمائه مليون ملك فاذا وقعت هذه الأمور اذا وقعت هذه الامور يومئذ يتذكر الإنسان اي ما قدمه من خير وشر وان له الذكر وكيف تنفعه الذكر فقد فات اوان الذكر والتذكر وذهب زمانها فيقول متحسرا على ما فرط في جنب الله يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي يندم على ما سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعة سبحان الله فيقول يا ليتني قدمت لحياتي لي عملا صالحا كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا طبعا في هذه الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم من الذاتها هي الحياة في دار القرار قدمت لحياتي لحياتي اللي هي دار القرار فإنها دار الخد والبقايا يدي هذه هي الحياة الحقيقيه ونستكمل ان شاء الله في الأسبوع القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته